Moulaya Moulana si anilala عازر قلب فرح النبي قدم بزغ الهشاع والنبي ضراهي يسد النهر تباع وتحجرهم وسط الفناء في العباء مصريا من مؤسسه احمد شاكر العبودي ومنتديات البيت العراقي حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة احمد شاكر العمودي حي المجذخ ظل يطوف تقول بايف وحده كارتكور شخص القنام والفرس ده كمول زانح حساب صح عيني تريدك ريت سدت الكعده ما ما تقدره tu tu ده الردود الحسيني رحيم كلمات الشعر الحسيني صفاء الدفاني هذا العمل من ابداعات مؤسسه احمد شاكر العبودي العنوان العراق الشط موبايل 07807 مكعب 5294